بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد انتهينا في الماضي من الكلام الظهار فتكلمنا على ما يتعلق به من أحكام. ثم انتقلنا إلى الكلام على الكفارة التي على العود الظهار بعد انتهينا ما أحكام من عن من أن عرفنا تترتب تترتب به في في كيف كرث ثم يصير ا ل إ ن س ا ن عائدا في ظهاره فقلنا إ ن ك ف ا ر ة الظهار من قبيل الواجب المرتب على معنى أ ن ه لا يجوز له أ ن يعدل إ ل ى ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ا بعد عجزه عن ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى ف ك ف ا ر ة الظهار م ر ت ب ة يجب عليه أ ن يعتق أ و ل ا عبدا مؤمنا او أ م ة مؤمنا ف إ ن ه يصوم ستين يوما ف إ ن لم يجد ف إ ن ه يطعم ستين مسكينه ولا ل يجوز ولا يجوز له أ ن يكثر بالاطعام ما دام قادرا على الصيام و ب ا ل ن س ب ة للاعتاق لا يوجد اليوم اعتاق ولكن مع ذلك يدرسه باحتمال أ ن يوجد ولكننا نمر عليه باختصار فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتق ر ق ب ة بشرط يعني متى يجب عليه أ ن يعتق ا ل ر ق ب ة مطلقا قلنا لا يجب عليه أن يعتق الرقبة نفقة لا بد منه ولا يجب عليه فاضلا وعياله لا ولا عليه ولا أن كانت كان ثمنها عن نبته وسكنة منه أن أن إذا كفاية وأثاثا يجب يجب يبيع ضيعته بد أو وكسوة يتخلى عن ر أ س ماله من أ ج ل هذا كما أ ن ه لا يجب عليه شراء ا ل ع ب د إ ذ ا كان سيغبن بشرائه غبنا فاحشا كما مرت معنا نظائر ك ث ي ر ة لهذا في مباحث متعدده ر ي متتابعين ينقطع ن وقلنا إن التتابع بإفطاره يوما متعمدا أ و بمرض ل أ ن المرض لا يتنافى مع الصوم اذ المريض يمكنه أ ن يصوم و إ ن م ا يفطر باختياره ولذلك اعتبر الفقهاء إ ف ط ا ر ه في اختياره قاطعا ب ا ل ت ت ا ب ع في صيام ا ل ك ف ا ر ة هذا إ ذ ا كان ا ل إ ف ط ا ر باختيار الانسان و أ م ا إ ذ ا كان ا ل إ ف ط ا ر بغير اختيار منه كما لو كانت ا ل م ر أ ة التي ل ز م ت ا ل ك ف ا ر ة سواء ك ا ن ت ا ل ك ف ا ر ة كفاره الضيار ام ك ف ا ر ة غ ي ن ه كما ذكرنا ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة حائضا ف إ ن الحيض ما يقطع ا ل ك ت ا ب ع وكذلك الجنون ف إ ذ ا عجز ا ل إ ن س ا ن عن الصيام لكبر سنه أ و لمرضه المزمن الذي لا ي ب ر أ منه ولن يستطيع أ ن يصوم معه أ و لحقته م ش ق ة ش د ي د ة ب و ا س ط ة الصيام ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن يكفر باطعام ستين مسكينا و ي ف ت ر ط في المسكين أ و الفقير الذي سيطعمه الا يكون مضطربيا ولا هاشميا ل أ ن ه م ا لا تجوز عليهما ل ص د ق ة و أ م ا نوع الاطعام ف إ ن ه من نوع ما يخرجه في ص د ق ة الفطر ر أي من غالب قوت البلد. اليوم من مبحث وسننتقد إن غالب البلد شاء الله إلى قوت آ خ من المباحث ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ف ر ق ة بين الزوجين اتياق كلامنا على أ ن و ا ع ا ل ف ر ق ة التي تحدث سواء كانت م ؤ ق ت ة أ و كانت د ا ئ م ة فقد تكلمنا على الطلاق وتكلمنا على ا ل ا ل ا وتكلمنا على الظهار ومن أ ن و ا ع ا ل ف ر ق ة التي تقع بين الزوجين اللعام وهو أ ي ض ا من ا ل أ م و ر التي لم تعد اليوم م ع ر و ف ة لا أ ق و ل عند كثير من المسلمين بل أ ق و ل عند أ ك ث ر الناس لم يعودوا يعرفون اليوم عن اللعان ي شيئا وربما كان الواقع الذي يعيش الناس فيه في هذه ا ل أ ي ا م من العناصر ا ل م ؤ ث ر ة ورسل الله سبحانه و ت ع ا ل ل ى ا ا ع ف ي ة فقد زالت الغير ة و ا ل ن ق و ة والمروءه من كثير من الناس ولم يعد و لهذا البحث أ ج ا ل عندهم ولكن الخير موجود في هذه ا ل أ م ة ف إ ن زالت ا ل ن خ و ة والمروءه و ا ل غ ي ر ة من كثير من الناس فهي ما زالت م و ج و د ة والحمد لله في كثير من الناس اللعان معناه في ا ل ل غ ة هو الطرد من ا ل ر ح م ة ولعنه الله أ ي ابعده الله من رحمته وسمي ما يقع بين الزوجين باللعان ل أ ن ك ل منهما يكون بعيدا عن ا ل ر ح م ة فاللعن في ا ل ل غ ة هو البعد ف إ ذ ا قيل لعنه الله أ ي أ ب ع د ه الله من رحمته وطرده و أ م ا اللعان في الشرع وهو ا ل ذ ي نريد أن ن ت ك ل م عنه ف ه و ا ل ت ف ر ق بين الزوجين لكلمات اللعان بسبب قذف الرجل لزوجته بالزنا فعرفوه شرعا ب أ ن ه الرمي بالزنا على ج ه ة التعيير أ و نفي ولد ف إ ذ ا ر أ ى الرجل زوجته على ح ا ل ة من حالات الزنا ولم يتمكن من إ ح ض ا ر ا ل ب ي ن ة ليثبت الزنا لم يتمكن ي أن ث ب ت ا ل ز ن ا ب ا ل ب ي ن ة ماذا يعمل جعل ا ل إ س ل ا م له مخرجا في هذه ا ل ح ا ل ة وهو أ ن يقذف زوجته بالزنا وبعد ذلك يلاعنها ل أ ن ه إ ن قذفها بالزنا فهو بين خيارين إ م ا أ ن ي ق ذ ب نفسه ويمسك زوجته وفي هذه ا ل ح ا ل ة لا بد له أ ن يجلب إ ذ ا طالبت ا ل م ر أ ة بجلده ل أ ن ح د القذف حق ا ل آ د م ي و إ م ا أ ن يكون صادقا مسرا على دعوه في قذف زوجته و عند ذلك يطالب بملاعنتها على النحو الذي س ن ذ كره ل أ ن يشهد بالله أ ر ب ع شهادات إ ن ه لمن الصادقين و في ا ل خ ا م س ة أن عليه لعنة و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة إ م ا أ ن تصدقه وبناء على ذلك ترجم و إ م ا أ ن تكذبه وبناء على ذلك يجب عليها أ ن ترد لعانه د شهادات دعواه أربع على بالله أنه كاذب في دعواه التي ادعاها تقولوا عليها في وفي الشهادة الخامسة تقول ل أ ن غضب الله عليها إ ن كان من الصادقين وبعد ذلك يفرق ما بين الرجل وزوجته ف ر ق ة أ ب د ي ة لا ر ج ع ة بعدها ولو أكذب افكب ل ل ر ج ن س ه الفقهاء هل وقد الفرقة اختلف ت و ن ن ف س الرجل ل اللعان يطلق ل ع بعد ا ن أنه أم زوجته أم أ ن ه يحتاج لتطليق القاضي على ما تنكره إ ن شاء الله من تفصيلات في هذا الموضوع و ا ل أ ص ل في هذا ما تعرفونه من قول الله تعالى والذين يرمون أ ز و ا ج ه م ولم يكن لهم شهداء إ ل ا أ ن ف س ه م ف ش ه ا د ة أ ح د ه م أ ر ب ع شهادات بالله إ ن ه لمن الصادقين وما ورد من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة في هذا الموضوع فقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن ابن شهاد الزهري ان سهل ا بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني ة جاء الى عاصم بن ع د ي الانصاري فقال له ياعاصم ا ر أ ي ت لو ان رجلا وجد مع ا م ر أ ت ه رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل سل ي عن ذلك ياعاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأل عاصم رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها اي ل م ا في ذلك من ه ز ف الاعراض وكشف ا ل أ س ج ا ر وسؤال الرجل عما لم يقع معه ل أ ن عاصما لم يرى هذا و إ ن م ا كان ي س أ ل عنه لصاحبه فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل م س أ ل ة وعابها حتى ت ب ر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إ ل ى أ ه ل ه جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم ت أ ت ي لي بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م س ا ل ة التي س أ ل ت ه عنها فقال عويمر والله لا أ ن ت ه ي حتى أ س ا ل ه عنها فجاء عويمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أ ر أ ي ت رجلا وجد مع ا م ر أ ت ه رجلا ايقتله فتقتلون أ م كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ ن ز ل فيك وفي صاحبته ف ذ ه ب ت ي بها فقال سهل فتلاعنا وأنا رسول وسلم الناس عند رسول الله صلى الله مع عليه صلى قال الفقهاء في هذا دليل على أ ن ه يجب أ ن ي ح ض ر عدد من الناس ح ا ل ة اللعان ك ا ل ز ن وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين فقال سهل فتلاعنا و أ ن ا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إ ن أ ن ت ب ت ه ا فطلقها ثلاثا قبل أ ن ي أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء في هذا دليل على وقوع الطلقات الثلاث دفعه و ا ح د ة ولو كان طلاق الثلاث د ف ع ة و ا ح د ة لا يقع لناه ه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا العمل ولذلك اتفق الفقهاء على أ ن طلاق الثلاث يقع ثلاثا ل أ ن ه وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معنا هنا في هذا الحديث الصحيح وقد استدل ب هذا الحديث من قال ب أ ن الملاعنه وحدها لا توقع ا ل ف ر ق ة بين الرجل والمراه بل تحتاج إ ل ى الطلاق ل أ ن عويمرا ي طلق ا م ر أ ت ه ثلاثا بعد أ ن ل ع ن ى فقالوا لو كان اللعان وحده يؤدي إ ل ى الفسخ و ا ل ف ر ق ة لما ح ت ا ج عويمير إ ل ى تطليقها ثلاثا والذين قالوا ب أ ن اللعان بنفسه يوقع ا ل ف ر ق ة قالوا طلق و ي م ر زوجته بعد أ ن لعن ظ ن منه ب أ ن اللعان ما يؤدي إ ل ى الطلاق ولذلك قال كذبت عليها يا رسول الله إ ن أ م س ك ت ه ا فطلقا ثلاثا أ ي ما كان يظن أ ن اللعان وحده يؤدي إ ل ى ا ل ف ر ق ة ولذلك قال كذبت عليها إ ن أ م س ك ت ه ا كيف يمسكها؟ كان يؤدي الفرقة إذا اللعان إلى كيف يمسكها فهو يظن أ ن اللعان ما يؤدي إ ل ى الفرقه ولذلك طلقها ثلاثا فقالوا تطليقه لها ثلاثا لم يكن ل أ ن اللعان لا يوقع الفرقه و إ ن م ا كان ل أ ن ه كان جاهلا لهذا الحكم وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى من ا ل ز ي ا د ة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها ف إ ن جاءت فيه أ ض ح م ادعج أ عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد فدق. قال ل الذي فجاءت به فلا إلا أراه قد فيه به على الناف المكروه اي انه كان صادقا في ق ه إيار وعن ع ب د ا ل ل ه بن عباة ر ض ي ا ل ل ه عنه ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ا بن س ح م ا ء فقال في فقال النبي صلى الله البينة يا الله صلى عليه وسلم البينة أو حد في فقال يا رسول ظهري أوحد إ ذ ا ر أ ى أ ح د ن ا على ا م ر أ ت ه رجلا ينطلق ي ن ت م س ا ل ب ي ن ة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ا ل ب ي ن ة و إ ل ا حد في ظهره فقال هلال والذي بعثك بالحق إ ن ي لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل و أ ن ز ل علي ه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه والذين أ ن ز ل عليه و يرمون أ ز و ا ج ه م ف ق ر أ حتى بلغ إ ن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ر س ل إ ل ي ه ا فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله يعلم أ ن أ ح د ك م ا كاذب فهل منكما تائب ولذلك قال كما سيأتي معنا يندب للقاضي يحرضا كلا المتلاعبين على ا ل ت و ب ة و أ ن ي ج ك ر ه م ا عقاب الله سبحانه وتعالى فشهد ا ل ل ن ب ي ع أي هلال ابن فسهد هلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله يعلم أن أحدكم ان ذ ب ه وهي ويقذف تقول إ ن احدكما لم تذني أ م ن كاذب إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فهل يعلم أحدكم منكم فسهدت قامت ثم فسهد فلما كانت عند ا ل خ ا م س ة لما وصلت الى ك ل م ة الغضب وقفوها وقالوا إ ن ه ا م و ج ب ة كانت توجب عليك غضب الله تعالى قال ابن عباس فتلتها ونكطت حتى ظ ن ن أ ن ه ا ت ر ج ح أ ي وتعترف بالزنا وتنال الحج ثم قالت لا أ ف ض ح قومي سائر اليوم فمضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ص ر و ه ا ف إ ن جاءت به أ ك ح ل العينين تابغ الاليتين خدلجت ساقين فقال ه فيه و بشريك ابن تحمى فجاء فيه كذلك فجاءت تحمى ف النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان في كتاب الله إذا ردت اللعان هي ما يلزمها عليه شهدت زوجها الله ولها شيء فالنبي يقودية لي ما والسلام شهدت وردت ملعنة زوجها لولا ما مضى من الصلاة لولا كتاب الله لكان وردت واللعان لا يكون إ ل ا إ ذ ا تقدمه قذف اذا لم يتقدمه قذف فكيف يكون اللعان لا بد ان يدعي الرجل على زوجته بالزنا ولا يوجد معه شهداء لو وجد معه شهداء وشهدوا فانه لا يحتاج إ ل ى اللعان يجوز له ان يستعمل البينه ويجوز له ان يلاعب ولكن خ ذ ف ه في هذه ا ل ح ا ل ة ما يكون خ ذ ف ا اذا وجدت معه ا ل ب ي ن ة و إ ن م ا يثبت على ا ل م ر أ ة أ ن ه ا ز ا ن ي ة ولا تستطيع أ ن تدفع هذا عن نفسها و إ ن م ا يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى اللعام إ ذ ا وجد ا ل م ر أ ة ز ا ن ي ة وجدها ت ز ن ولم يستطع أ ن يقيم عليها ا ل ب ي ن ة وبناء على ذلك ف إ ن ه يحتاج للعام فاللعان لا بد له من قذف ق ه ا ء على أ ح ك ا م اللعان وشروطه وكيفيته وما يترتب عليه من ا ل أ ح ك ا م قدموا عليها مباحث القذف حتى نعلم متى يكون ا ل إ ن س ا ن قذفا ا ومن هو ا ل إ ن س ا ن الذي يقذف هل أن كل إ ن س ا ن يتهم بالزنا يكون مقذوفا وما هي ا ل أ ح ك ا م التي تترتب على القذف وهل القذف حق للادمي أ م حق لله سبحانه وتعالى ف قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ب عن د عنونا في كتاب اللعان قال يسبقه قذف ل أ ن ه لا يكون لعان إ ل ا إ ذ ا كان هناك قذف و إ ل ا ما يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى اللعان عن نفسه ولينفي الولد الذي يمكن أ ن يلحقه نسبه فقال يسبقه قذف ما هو القذف قال القذف له الفاظ هناك الفاظ ص ر ي ح ة إ ذ ا ن ط ق بها ا ل إ ن س ا ن تعتبر قذفا ولا تحتاج ل ن ي ة وهناك أ ل ف ا ظ من قبيل ا ل ك ن ا ي ة إ ذ ا تلفظ بها ا ل إ ن س ا ن تعتبر قذفا إ ذ ا نوى بها القذف وهناك أ ل ف ا ظ ليست ص ر ي ح ة وليست ك ن ا ي ة ف إ ذ ا تلفظ بها ا ل إ ن س ا ن لا تعتبر قذفا ولو نوى بها القذف فقال صريحه الزنا كقوله لرجل أ و ا م ر أ ة زنيت أ و ز ن ي ت هذا قد افطريت عند ذلك يطالب إ م اما بالبينة وإلا ينال الحد إ أن يأتي بالبينه ة وإلا ل أقيم ي ع الحد والا ل ع ن لا ينال ك و إ ل في ا ز و ج الحد ز و ج مخرج له ل إما يأخذ إن أن قذف ا وإما وهو、كافر. فما يتحمد يلاعن يلاعن كافر علينا غضب الله تعالى أن قد غضب ويتحمل سخط الله تعالى فنقضي بما قضى الله تعالى في كتابه لكن الاجنبي إ ذ ا ق ذ ى ليس له مخرج هو ب خ ي ر بين أ م ر ي ن إ م ا أ ن يثبت كلامه بالزينه فعند ذلك لا ي ح د و إ ن م ا يقام الحد على ا ل ز ا ن ي و إ ل ا فلا بد أ ن يقام عليه الحد على ما سنذكره كقوله لرجل أ و ا م ر أ ة زنيت أ و زنيت أ و يا ز ا م ي يا زامية ما قال او زنيت أ و زنيت و إ ن م ا وصفه بالزنا قال يا زاني أ و يا ز ا ن ي ة ناداه بوصف الزاني ووصف ا ل ز ا ن ي ة قال هذا أ ي ض ا من الطريش ولو قال له ما قال له يا زاني أ و يا ز ا ن ي ة و إ ن م ا ذكر ا ل ف ع ل ة كان قال للرجل أ و ل د ت حشفتك في فرج محرم هذا قذف بالزنا في فرج محرم يصفه بهذا الوصف الرمي بعلاج إ حشفه في فرج مع وصفه بتحريم أما لو قالوا أو لست حشفتك في فرج او ذ ب و ر ي ن ي ع ن ذبورين ي ي فرج أو ع ت ب ر ا ن من ق ب ي ل الصريح قال وهناك كلمات تحتمل معنى الزنا وتحتمل معنى اخر يمكن ان تستعمل في معنى اخر كقول انسان لاخر زنات في الجبل زنات تاتي بمعنى زنيت ف ي ا ل س و ر ة هل مراده زنات يعني صعدت في الجبل ام مراده زنات في الجبل يعني زنيت في الجبل الكلمه محتمله لكلا المعنيين ف إ ذ ا قال لو ز م ع ت في الجبل فهذه ك ن ا ي ة ف إ ذ ا نوى بذلك الزنا ومراد بذلك أ ن يعيره في هذا العمل يتهمه بالزنا ويعيره به فهذا قذف و إ ذ ا لم ينو ي هذا ف إ ن ه لا يعتبر قذفا ل أ ن ا ل ك ل م ة تستعمل أ ي ض ا في معنى الصعود ولذلك لا نستطيع أ ن نحملها على معنى القذف و إ ن كانت م ح ي ة فيه قال وكذلك اذا قال له زنات ما قاله في الجبل فاحتمل أن يقول ان ل م ر ا ي ز ت ف يقول الجبل ما الجبل ولكن ذكر في الجبل هو ا عادة ا ل لكن كلمة تستعمل ل زَنَأْتَ هذه ع د في ا ج ب ل ف ق المراثي لو زَنَأْتَ ع فعالت نستطيع نعتبرها ن أن وإنما تناية ي في أيضا صريحة هي الجبل قال ما أما قاله لو زنات ي في ت ل ل قل ج ب مش ز ن في الجبل زناه ز ن ا يستعمل بمعنى الصعود وبمعنى الزنا أ م ا قال وزنيت في الجبل فهذا يعتبر من قبيل الصريح ل أ ن ه يريد بذلك أ ن ه زنى في المكان الذي هو الجبل ولا يستعمل زنيت بمعنى صعدت زناه في الجبل ك ل م ة م و ح ي ة تستعمل في الصعود وتستعمل في غيره أ م ا زنيت و إ ن ذكر ك ل م ة الجبل لا نستطيع أ ن نحملها على معنى الصعود ل أ ن ه ا لا تستعمل بمعنى الصعود و أ م ا قوله ل آ خ ر يا فاجر يا فاتق أ و أ ن يقول ل ل م ر أ ة يا خ ب ي ث ة أ و أ ن يقول لها أ ن ت تحبين ا ل خ ل و ة أ و أ ن يقول لقرشي معروف ل أ ن ه قرشي و يقول له لا يا نبطي و أ ن يقول لزوجته لم أ ج د ك عذراء هذه العبارات كلها من قبيل ا ل ك ن ا ي ة في القلب ليس صريحة في القدر. اما ل ق ا ب ا ل ن س ب ة ل ك ل م ا ت ا ل س ا ب ق ة ي الفجور فاجر فاسق يا ا قد يكون ب ا ل ز ن ة وقد يكون ب غ ي ر ه والفسق قد يكون ب ا ل ز ن ة وقد يكون ب غ ي ر ه و ا ل خ ب ر ل ل م ر أ ة او انت تحبين ا ل خ ل و ة ا ل خ ل و ة قد يكون معها زنا وقد لا يكون معها زنا أبوك لكن لانه لكنك لست ذلك من م ع ى الكلام ل أ ن لو كان من أ ب ي ه لانتسب إ ل ى أ ب ي ه و ل م ا قال ه يا نبطي ف إ ذ ا قاله هذه ا ل ك ل م ة قال فهي ك ن ا ي ة عن القدر ك أ ن ه قال ه إ ن أ م ه قد زنت بغير أ ب ي ه من ا ل أ ن ب ا ط ولذلك لم يعد من أ ن ف س قريش و إ ن م ا هو ينسب إ ل ي ه ا ن س ب ة فقوله, فقوله لزوجته ق قوله ر ي يا نبطي ا ل لم أجدك ع ذ ر اجدك ء لم أ عذراء ما في مانع يحتمل أ ن تكون ا ل ب ك ا ر ة قد ذهبت بسبب الزنا ويحتمل أ ن تكون ا ل ب ك ا ر ة قد ذهبت بسقطه او قفزه او مرض و ب ا ل ك ب ر حتى العنوسه قد تذهب ب ا ل ب ك ا ر ة فهذا ليس ف ر ي ح ا في ا ل ولكنه ك ن ا ي ه ف إ ذ ا نوى به القذف ف إ ن ه يصير قاذفا و إ ذ ا لم ينو به القذف فانه ما يعتبر قذفا إ ذ ن لا بد من وجود أ م ن ي ة م ث ل هذه الكلمات لكن حينما يتكلم بهذا الكلام لا بد للذي وجه إ ل ي ه هذا الخطاب أ ن يطالب بحقه نحن عندنا هذا ا ل بحث ي القذف جماعة ا بحث من أ ع ظ م المباحث التي يجب علينا أ ن نفخر بها نفخر بها ل أ ن ا ل إ س ل ا م جعل ل ل إ ن س ا ن حصانه هذه الحصانه التي تعطى اليوم لبعض الناس دون بعض ما يعرفها ا ل إ س ل ا م فما عندنا وزير أ و نائب أ و إ ن س ا ن معصوم ولا عندنا إ ن س ا ن عنده حصانه في ا ل إ س ل ا م كل إ ن س ا ن ي س أ ل عن عمله و أ ب و بكر الصديق و أ ص غ ر عبد من عبيد المسلمين سواء في الحقوق والواجبات ك ل ه م ا سواء لا شك أ ن له مزيه و ل و ف ض ي ل ة لكن بالواجبات والتكاليف هما سواء ولو اعتدى ابو بكر على ط ف ر صغير لاقتص من أ ب ي بكر وهو قائد من كبار ما يحتاج للمديح ولو أ ن عمر بن الخطاب قد اعتدى على إ ن س ا ن ولو كان أ ص غ ر إ ن س ا ن في ا ل إ س ل ا م لاقتص منه كما ي ق ص من أ ي إ ن س ا ن في الدنيا وهو الذي استل ك س ر ة وقيصر ة من عرشيهما نحن المسلمين تنميز عندنا عنصري ولا عندنا ترتيب طبقي ولا عندنا اناس لهم ا ل ة م ع ي ن ة لا ي س أ ل و ا عما يفعل هذه من صفات الله, الله تعالى حتى نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يطالب أ ص ح ا ب ه من كان له عنده حق ف ج ي ط ا ل ب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا نعرف هذا وجبل ابن ا ل أ ي ه م لما جاء مسلما في عهد عمر بن الخطاب وكان يطوف ب البيت فوفئ على ردائه رجل أ ع ر ا ب ي فالتفت إ ل ي ه جبله و ل ق م ه وكان ملكا فذاب ا ل أ ع ر ا ب ي الى عمر بن الخطاب وقالوا يا أ م ي ر المؤمنين لقد رقمني جبله و أ ن ا حول البيت ف ت د ع ى عمر قال اما أ ن ترضيه و إ ل ا اخذته منك قال يا أ م ي ر المؤمنين أ ن ا ملك و و س و ق ة ق ادعك ل من هذا لقد سو بينكم الإسلام هذا سوى بينكما ل ل إ س ا م هذا ا عند ل ر ة إ ن ا م س ل م ملك ي ن وسوقة سوى ا ل والواجبات ح ق ق و نعم هذا مكلف تجب طاعته يجب احترامه أ م ر ن ا الله بهذا يا ايها الذين ا م ن و ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي الامر منكم لا مانع من هذا الاحترام واجب لا موت منه لكن يقول الله أ ن ا متميز عنك بالادميه كلاهما نزل من أ ب و أ م كلاهما عبد ا لله تعالى قال إ م ا أ ن ترضيه و إ م ا أ ن اقيده منك قال يا امير المؤمنين أ ن ا ملك وهو سوقى ق ل دع عنك هذا كررها عليه ثلاثا وعمر يقول له اما ان ترضي ه و إ م ا أ ن نقيده منه قال تعني فلما شن عليه الليل هرب من ا ل م د ي ن ة والتحق لبلاد الروم وتنصر ولسنا اسفين عليه خير ما سفن عليه إ ن ذهب فقد دخل في دين الله الملايين و بقي دين الاسلام ه ذهب ر يوم القيامة جبل وبقي بكفره إ شامخا يفخر ب م ث ل هذه المعاني التي يتفاخر بها ومع الاسف ا هذا وجد في عهد الخلفاء الراشدين ما وجد في غيرهم ليس بسبب ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا بسبب انحراف الناس عن الاسلام م ع الشبط ابن ابن العاض الشبط وقال واتفقني وأنا وسبق وسبقه ابن عمر وسبقه بردة ابن الأكرمين فما كان من القبط إ ل ا ان ذهب إ ل ى عمر بن الخطاب ف ا س ت د ع عمر عمر بن العاص وابنه وقال قبطي قم ف ا ض ر ق ابن الاكرمين فقام قبطي وضرب ابن الاكرمين اخذ بحقي فقال اضرب قلعه ابيه فوالله ما ضربك إ ل ا ب س ط ا ن ابي قال لا يا امير المؤمنين انا اخذت حقي هكذا اقام بل الاسلام العداله بين الناس وكل مسلم عنده حصانه كلامنا على حصانه حصان ما بي عندنا و ز ي ر ل حصانه لا ابله حصانه موظف كبير له حصانه ما عندنا حصان لكل مسلم كل المسلم عنده حصانه في كرامته وفي شرفه بحيث لو اعتدي على هذه ا ل ك ر ا م ة لابد أ ن يقام الحد على المعتدي عليها ف إ ذ ا ما قذف إ ن إنسان س ا ن انسانا قال له يا زاني هذه ك ل م ة ك ب ي ر ة عندنا نحن المسلمين سواء قيلت م ز ح ا أ م قيلت جدا من حق هذا الرجل أ ن يذهب إ ل ى القضاء و أ ن يطالب في الحصانه ة أ انا ة أ ن أ ط ا ل ب بحقي الشرعي الذي منحني القاضي ا ا ل هذه م الشارعويه ن ا ما دام ي فاذا إ ذ أسقط حصانته قال أنا أسقطت بأمل قال حصانته الفاحشة حصانته بالحصانة والله ارتكب ما يعني خلط ف إ قال و انسان إ يا زاني ولو تاب م ا يعتبر و ا خ ا ذ ف ا إ ذ ن ا ل ح ص ا ن ة حق لكل إ ن س ا ن في المجتمع وليس فقط في أ م ر الزنا لكن الشارع رتب على هذا حدا ل أ ن ه أ م ر عظيم وهل هناك اعظم من ه ان تنتهت الإنسان في ما من هذا؟ هل ا من أن يكون الانسان زانيا أ و أ ن ي ص ف بالزنا ما يوجد أ ع ظ م من هذا عند المسلمين ولذلك ج ع ر ا ل إ س ل ا م ع ل ي حدا و أ م ا ا ل ح ص ا ن ة فعندنا مال المسلم عنده حصانه والاصل في الاسلام انه بريء حتى يتهم أ ص ه في الناس ا ل ب ر ا ء ة رص في ا لا ج ة يجوز الاعتدال على, على مال ا ل إ ن س ا ن ولا على عرضه ولا على شرفه ولا على ماله ولا على أ ي شيء مما يمت إ ل ى هذا ا ل إ ن س ا ن ب ص ل ا ما يعتد على الإنسان الأمور كان الإنسان في الدولة الإسلامية آمنا مطمئنا ما يخشى شيئا أمر من يعتد بأي في يعيش يخشى على أبدا ولذلك ل أ ن الله تعالى جعل له ح ص ا ن ة فلما ع ذ ب ا ل إ س ل ا م عن المجتمع و ع ذ ب ا ل إ س ل ا م عن الحكم وانقلب الحكم إ ل ى م ل ك ي ة و م ل ك ي ة س ت و ا ر ى وصار الناس ي ق ولكنهم م باسم و ن ا إ س ل ل ا م و ما يطبقون ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م ب د أ ت المظالم تقع ا ل أ م ه منذ زمن بعيد جدا و ا ل آ ن العالم كله ب أ س ر ه يموج بالمظالم والمفاسد وهذه المعاني التي ن ق ر أ ه ا في الاسلام إ س ل م معاني يعني ت ي ل ا إلا المسلمين في عصور المسلمين وعندما كان متيطرا وحاكما على جميع أ و ا ا ل م م ج ت ع م ن أصغر إ ن س ان ف يكون ه إلى أ ب ا ل م ة ف م و ض و ع ا ل خ ف ن ا من ا ل م و ا ض ي ع ا ل ت ي ن ف خ ر ب ه ا نحن ا ل م س ل م ي ن ا ل إ س ل ا م جعل ا ل إ ن س ا ن ح ص ا ن ة ورتب ع ل ى ا م و ا ع ل ى هذه ا ل ح ص ا ن ة في ا ل ا ت ع ر ف و ا ل م س ل م ي ر ت ب إ ل ا ع ل ى ا ل أ م و ر ا ل ك ب ي ر ة و ل ذ ل ك ح ي ن م ا ت ك ل م ا ل ع ل م ا ء م و ا ل ك ب ا ئ ر إ ي ش هو ضابط ا ل ك ب ي ر ة هل ا ل ك ب ي ر ة هي ما يذكر فقط في نص الحديث أ ن ا ل ك ب ي ر ة كل ما ترتب عليه وعيد وتهديد أ ن ا ل ك ب ي ر ة ما ورد فيه حد ضابط كثيره ل ل ك ب ي ر ة من جمله يقال ا ل ك ب ي ر ة ما ورد فيه حد يعني أ ن القذف ة من الكبائر من اعتداء الكبائر على أ م ر مهم أ و جانب مهم من جوانب ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن إ ل ا وهو شرفه فرتب عليه الاسلام حدا ليبين على أ ن هذا الامر أ م ر خطير يجب علينا أ ن نتنبه له اذا قال الرجل هذه الكلمات التي ذكرناها الجنايات نحن إيش عرفنا الأصل فيها يعني تستعمل في هذا المعنى في هذا المعنى فكيف سنعرف أن الرجل قصد معنى الجناة إيش فيها في في فكيف تستعمل تستعمل الرجل الأصل هذا هذا قصد أم قال ص د م ع نستدعي ى الآخر قال الرجل من حق المقذوف ان يذهب إ ل ى القضاء ويقول القاضي أ ن ا أ ط ا ل ب بحقا ن عندي ح ص ا ن ة حصانه اسلاميه وهذا فلان اعتدى علي يستدعي القاضي نقول رحله يمين انك ما اردت معنى الزينه وانما اردت المعنى الاخر فاذا حذف يمينا فانه تبرا ساحته ولذلك قال فان انكر اراده قذف صدق لكن بيمينه ليس بمجرد قوله ما اردته يصدق بل لا بد له من اليمين حتى يقيم البينه على انه ما ا ر د بما قال القذف و إ ن م ا أ ر ا د بما قال المعنى الاخر قال وهناك كلمات ليست لك من قبيل ا ل ك م ا ي ة وليست من قبيل الطريف ق قال تقول الإنسان ي يا الحلال. أما أنا أكيد يقول الزميدين يعني, يعني فيه تعريض آخر آخر ابن الحلس قال أما أنا بذانم أكذا أما أنا بذانم له فلت هذا شابه الكلام معنى فلت كأن وما من الكلام قال هذا ليس قذفا لا صريحا ولا ك ن ا ي ة و إ ن م ا هو تعريف حتى ولو ن و ا به القذف ما يكون قذفا ل أ ن ا ل ن ي ة إ ن م ا تؤثر وتعتبر في الكلمات التي قد تستعمل في معنى الزنا ا الكلمات لا هذا المعنى نهائيا ا لأن تستعمل ولو ن في ما نستطيع نحن أ ن ننقل ا ل ك ل م ة عن موضوعها اللغوي أ و ا ل ع ر ف ي إ ل ى معنى آ خ ر ولذلك نبقيها على معناها اما إ ذ ا قال له عكس ا ل م س أ ل ة ما قال له يا زاني قال له ج ن ي ت بك هكذا قال له قال ما في معنى هذا إ ق ر ا ر منه بالزنا نجيبه ونقيم عليه الحد ما قال هذا ويبقى الرجل الثاني ا ل متهم كما هو بحصانته وبكرامته إ ذ ا ادعى قال هذا كذا نقيمه. أنت قلت, قلت. ه ذ ان يقيم كان متزوجا ر ج م ن ا و إ ن كان بكرا جلس له م ئ ة ج ل د ة ويبقى الرجل الذي اتهم أو الذي قيل له هذا الكلام قيل له بكامل كرامته وحصانته ما يؤثر فيه شيء أ ب د ا وكثير من الناس من يقول هذا فجورا كثير يقول من الناس يقول هذا فجورا فلو ج و ر ا ف اعطي الناس بدعاويهم لدعا ناس ب م ا ء ناس ه م وأموالهم ولذلك لا قال وقوله أ زنيت بك إ ق ر ا ر بزنا وبنفس الوقت قذف إ ق ر ا ر بالزنا وقذف هذا الرجل ان صدقه خلق يقام الحد على القائل ويقام الحد على المقول له و إ ن كذبه حد القائل حدين الحد ا ل أ و ل ل أ ن ه قر بالزنا والحد الثاني أ ن ه قاذف قال لفلان إ ن ك زان ي وهو ليس بزان ف إ ن كان غير متزوج يجلد ثمانين ج ل د ة بحج القذف وبائت ج ل د ة بحج الزنا و إ ن كان متزوجا فلا بد من إ ق ا م ة حج القذف وبعد ذلك يقام علي حج الزنا فلو قال الرجل لزوجته يا زانيه هذا قذف الآن فقالت المراه في جوابها لزوجها زليت بك أ و أ ن ت أ ذ ن ى مني هكذا ق ا ل شو ق ا له ف و قال فهو قاذف لانه قال لها يا ز ا ن ي ة و أ م ا هي قال ما تعتبر قاذف و إ ن م ا تعتبر ك ا ن ي ة ق ا ئ ل ة ك ل م ة ليست ص ر ي ح ة في القذف و إ ن م ا هي ك ن ا ي ة قال ل أ ن قولها ا ل أ و ل فقال ت زنيت بك ي ح ت ب ل نفي الزنا أ ي لم أ ف ع ل كما لم تفعل قالت وَهَذَا م س ع م له فِي الْعِرْثِ ذنيت بك اذا كنت انت ز ن ي ف أ ن ا ز ن ي أ ن ت لم تذني انا لم اذكي احتمل هذا المعنى قال ومما هو مستعمل في العرف يقال ا ل إ ن س ا ن يقول ل آ خ ر تغديت يكونوا لسمهم م تقول غ د ي ي ل ا تغديت معك أ ن ت لست حتى الان ما تغديت كيف أنا ب يتغدى إ ن كنت تغديت أنا لا تغديت فهو قال لها يا زانيه فقال له ذنيت ب قال هذا ب ا ل ن س ب ة له يعتبر ق ص ف صريح و أ م ا ب ا ل ن س ب ة له يعتبر ك ن ا ي ة و أ م ا قولها الثاني قال ت أ ن ت أ ز ن ى مني قال ي ح ت م ل إ ر ا د ه ما و ط أ ن ي غ ي ر ه ف إ ن كنت ز ا ن ي ة ف أ ن ت أ ز ن ى مني وبناء ذلك ما نعتبره صريحا و إ ن ما نعتبره ك ن ا ي ة ف إ ن أ ر ا د ت به القذف صارت ق ا ذ ف ة لزوجها و إ ل ا فلا تعتبر قاذفه قال ا قالت لو سميت و أ ن ت أ د ن ى مني قالت ذ ل ك تعتبر م ق ر ة على نفسها ل أ ن ه ا ز ا ن ي ة وبنفس الوقت ق ا ذ ف ة لزوجها وانت أ د ن ى مني يعني أ ن ا فعلت و أ ن ت فعلت هذا الفعل وتفعله أ ك ث ر مما افعله أ ن انا ففي ما ع د نستطع ا ي أ ن نوجد ح ت م ل أن ن لها المبررات التي أ و ج د ت ه ا في ا ل ب ق ر ة ا ل س ا ب ق ة ل أ ن هنا اقرت ا ل ز ن ا ما في مجال الاحتمال ا ل آ خ ر فقالت لو غنيت و أ ن ت أ ز ن ى م ن ي فبهذه ا ل ح ا ل ة تعتبر م ق ر ة وفي نفس الوقت ق ا ذ ف ة لزوجها غ ذ ف ا صبيحا والفقهاء كما ترون يكررون هذه العبارات أ و ي غ ي ر و ن بينها أ و يذكرون هذه الصور ا ل م ت ع د د ة لما ذكرت لكم مرارا ودائما نذكره ب أ ن ه ا من الامور أ م و ر ل خ ط ي ر ة ن ا ل أ م ا ل خ ط ي ر ة التي تعتبر هدره ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن المؤمن وبناء على ذلك يذكر الفقراء كثيرا من ا ل أ ل ف ا ظ التي ربما تقال لا يدري صاحبها ما معناها أ و ما مؤداها فيتنبه لهذه الكلمات التي قد تصدر منه وقول الرجل لغيره زنى أو زنى قال فإنه قبل. او ل فإنه قذل أ زنى زبرك فانه يعتبر قذفا واما لو قال له ف ا ذ ك ر آ ل ة الزنا أ و مكان الزنا وانما قال له زنت يدك أ و زنت عينك أ و قال لولده لست مني أ و لست ابني قال فان هذه تعتبر كنايه فان قصد القذف كان قذفا والا فلا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال العينان تزنيان وزناهما النظر و ع ج د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م و ر ا أ خ ر ى فمعنى ذلك أ ن الزنا قد يكون زنا الفرج وقد يكون زنا ا ل م ع ص ي ة فالاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان ش ا ن ت وزناهما البطشعي ا ل ب ط ش ب ا ل ح ر ا م ن ع م قال فاذا ه ذ كله الكناية قبيل يعتبر من ف إ أراد ا به ل قذف ص الانسان ر قاذفا و إ فلا قاذفا فإذا قذفت يعتبر إ لا بد أ ن ينال الحد ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ويحد قاذف محصن يحد القاذف لكن إ ذ ا قذف امن او إ ذ ا قذف المحصن من هو المحصن س ي ق و ل لنا ا ل آ ن أ و صافه ذ هذه الحصانة ه ا ل ح ص ا ن ة لا تعصى بكل إ ن س ا ن إ ل ا إ ذ ا أ س ق ط ه ا عن نفسه لكن كل إ ن س ا ن يعني من المؤمنين و أ م ا ما سوى المؤمنين فله أ ح ك ا م خ ا ص ة سنذكره ل ا ن فيحد قاذف محطن و أ م ا غير المحطن أ ي ض ا سنعرف من هو ا ل إ ن س ا ن الذي لا يكون محطنا ف إ ذ ا قذفه ا ل إ ن س ا ن قال ما يحد يحد ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قذف إ ن س ا ن ا م المحصن إذا فإنه يعذر ا قدف غير وحطن هو من قال ا ل مكلف ح ن م ف ا ل ط ب ي ليس مكلفا مكلف حر ف إ ذ ا كان عقلا فلا يعتبر محصنا وليس كل مسلم يعتبر محصنا عند وادر ذ ط ا ن ق ا ل إ ن م ا يعتبر إذا ا ك ن عسيثا ما ه ت ب ق له أ ن ز ن ل عفيف ي عن وطء ح د به ع ي عن و ط ء ي ح د به مكلف حر مسلم عفيف متى تذهب ا ل ع ف ة قال وتبطل ا ل ع ف ة بوطء محرم م م ل و ك ة على المذهب إ ذ اذا وطئ مملوكة محرما إ وطئ محرما م م ل و ك ة ف إ ن ه تسقط عفته معنى ذلك أ ن ه ي ط أ غيرها من باب أ و ل ى واما إ ذ ا وطئ زوجته ولو كان يحرم عليه وطئها كان أ ن ك ت م ع ت د ة في ع د ة شبهه أو وطئ أمث أو وطئ أ و وطئ م ن ك و ح ت ه زوجته التي تزوجها بلا ولي أو ب ل او ش ه د مش بلا ولي وسهود شهود ف إ ن هذه ا ل أ م و ر لا تعتبر مسقطه ب ا لاننا ع ف لا ن ق ر أ هذا الكلام ب س ر ع ة بشكل مجمل وان شاء الله في الدرس القادم نفصل الموضوع تفصيلا كاملا اذا الانسان قاذفه ان يكون محصنا والاحصان بالتكليف والفرية والإسلام والعفة يعذر فمن مجمال مجمع يكون يكون بان الانسان ان الانسان شرط بشكل يرتكب تسقط العفة بأن يرتكب الإنسان أن يفعل حتى الفاحشة. فإذا فعلها فقد سقطت حطانته سقطت وصلى ا قاذفه ا ر يتحق ت يتحق ع ذ ي ر ولا و الحد ل ص الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم